عد بلله من Oh, <laughs> وتارا تنجيدا يا جدنا طاهر ترو تنجيدا لانا ادينا بما تعب قال إنما you know in the والله يا اللام وتتالى الجود وتتالى الجود وكيل بقدر للقرن <تصفيق> See <laughs>